115. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون 116. وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون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 ويقولون اننا لتركوا الهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب الالم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون عِبَادَ إلا عباد الله المخلصين 114. أولئك لهم رزق معلوم فِي فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم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 119. وعندهم قاصرات الطرفعين 110. كأنهن بيض مكنون 111. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إن 115. يقول أئنك لمن المصدقين 116. متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون 115. فاطلع فِي في سواء الجحيم اللَّهُ قالت الله إن كت لتردين 117. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين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 إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ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 فانظر كيف كان عاقبة المنذرين الا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين 111. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين 112. وإن من شيعته لإبراهيم 113. إذ جاء ربه بقلب سليم 114. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون اِفَكَّن آلِهَتَكُمْ دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فراَغَ إلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَعْنِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضُبَّةً بِالْيمِينِ فَأَقْبَلُوا إلَيْهِ يَزِفُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تنحتون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 وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين 113. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني أرى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فَلَمَّا فلما أسلما وتله للجبين 112. وناديناه أن يا إبراهيم 113. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 112. إنه من عبادنا المؤمنين 113. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق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 ونصرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون ان كذلك نجز المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين وان الي يا من المرسلين اذ إذ قال لقومه ألا تتقون 112. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإن لهم هم لمحضرون الا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الاخرين سلام على الياسين انا كذلك نجزي المحسنين 112. إنه من عبادنا المؤمنين 113. وإن لوط لمن المرسلين 114. إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين 113. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون 115. يونس لمن المرسلين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 فامنوا فمتعناهم الى حين فاستفتهم ا أل لربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم يقولون ولد الله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 وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ ذِكْرًا مِنَ الأولين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 وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ 111. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين 113. وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون